وَاتَّبَعُمَا تَفُ الشَّعطِ وَلَامُكِزُ لَمَ وَتبَع مَا تَْ الشَعطِ وَلَُفِزُ لَم وَماَا كَفَثُ لَمَ وَ الشَّيطين كَفَعُول الملكين بذاب لها روت وماروت وما كفر سليمان ولكن الشعاطين كفروا وعلمون ما تستحر وما أنزل الملكين بذاب لها وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون من يومانا يتركون به بين المرء وزوجه وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضادين به من أحد إلا بإذن الله وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَهُدُّهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ورب السما شروا به انفسهم ورب السما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون